إذا كنت في نعمة فرعها، إذا كنت في نعمة فرعها فإن الذنوب تزيل النعم وحطها بطاعة رب العباد، فرب العباد سريع النقم وإياك والظلم مهما استطعت، فظلم العباد شديد الوخم وسافر بقلبك بين الوراء. لَتُبْصِرَنَّ آثَرَ مَنْ قَضَى لَمْ فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ بَعْدَهُمْ شُهُودٌ عَلَيْهِمْ وَلَا تَنتَهِمْ وَمَا كَانَ شَيْءٌ عَلَيْهِمْ ضَرٌّ مِنَ الظُّلْمِ وَهُوَ الَّذِي قَدْ قَصَمَ فَكَمْ تَرَىٰ مِنْ مِّنْ جِنَانٍ وَمِنْ قصور وأخرى عليهم أطم صلوا بالجحيم وفات النعيم وكان الذين لهم كالحلم.